بابك ألتقي أنسى وتنبض كل آمالي بابك ألتقي أنسى وتنبض كل آمالي ويهتف خافقي بشرا وينعم بالرضا حالي ويهدف خافقي بشرا وينعم بالرضا حالي يدعوني إلى فرحي وإقبالي دوني منك يدعوني إلى فرحي وإقبالي ومحراب يقربني إليك بخير أعامالي ومحراب يقرب إليك بخير أماني رجأت إليك مبتهلا لدى بكر وآصالي ولقد صفوها روحي ووجداني تصافالي أجأت إليك مبتهلا لدى بكر وآصالي ولقد صفوها روحي ووجداني تصافالي ولا قد صفواها روحي ووداني تصافلي بك ألتقي أنسي وتنبض كل آمالي ببالك ألتقي أنسي وتنبض كل آمالي ويهتف خافقي بشوق وينام بالرضا حالي وينتف خافقي بشوق وينام بالرضا حالي تتم جوارحي وردا تحن لوردها التالي تتم جوارحي وردا تحن لوردها التالي فتسعد باللقا نفسي وذاك المقصد الغالي فتسعد باللقا نفسي وذاك المقصد الغالي فيا قلب قد استكملت ترحالي وحان تزودي فدعوا بإخبات وإجلالي فيا قلب استريحني قد استكملت ترحالي وحان تزودي فدعوا بإخبات وإجلالي وحان تزودي فدعوا بإخبات وإجلالي